هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْوَّ السَّاعَةِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إلَّا كَلَمْحِ الْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن تقول أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأذكار والأفادة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم إلا الله إن في ذلك لآيات آيات لقوم يؤمنون